من غبت عن عيني خيالك ما يفارقني تصدق حالتي صاباه وعمري ضاع بس يا اجمل من سكن قلبي عمرني ودمّرني شوف وش سويت